الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نواصل فيما يتعلق بمبتداي الوصف قال المصنف رحمه الله ويغني عن الخبر مرفوع وصف ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي النحو اقاطن اقاطن القوم سلمى وما مضروب العمراني إذن ذكرنا معنى الوصف ومعنى وشروطه معنى مفيد الوصف وشروطه وشرحنا الشرط الاول وقلنا الشرط الاول ان ان يعتمد على نفي او استفهام والشرط الثاني ان يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا الشرط الثالث أن يتم الكلام به واضح؟ إذن هذه الشروط بد أن تتوفر في مبتدا الوصف حتى نقول إنه مبتدا وصفا أن يعتمد على نفي المستفان وهذا مذهب الجمهور مذهب جمهور النحاة من البصريين واجاز الكوفيون وتبعه ابن مالك اجاز الكوفيون ان ان لا يعتمد او ان ان لا يشترط في مبتدا الوصف ان يعتمد على نفي او استفهام واضح واستدلوا ببعض كلام العرب والصحيح هو مذهب المصريين وان مبتدا الوصف لا بد ان يعتمد على نفي او استفهام وقد شرحت ذلك في الدرس السابق الشرط الثاني أن يرفع مبتدا الوصف اسما ظاهرا وهذا على مذهب على مذهب كل النحويين أو ضميرا منفصلا على مذهب البصريين اذ منع الكوفيون أن يكون مبتدا الوصف رافعا لضمير فصل والصواب خلاف ذلك وكلام العرب بل في القرآن يوجد ما يخالف ذلك قال الله عز وجل اراغب انت عن الهتي اراغب انت وهذا يتعين فيه اعراب واحد وهو اراغب انت عن الهه يا ابراهيم الان اراغب مبتدا وصف مبتدا وصف مرفوع ورفعه ضمه ظاهره على اخره انت ضمير منفصل مبني على فتح في محل رفع فاعل سد ما سد الخبر سد ما سد الخبر الكوفيون يقولون هذا الكلام يصح عربيا اقائم انت يصح عربيا لكن قالوا قائم أنت قائم قارو هو خبر مقدم وأنت مبتدا قال نقول هذا مبتدا وهذا خبر أو هذا سد ما الخبر هذا مملو عنده لكن الصوخي لفه إذ هنا لا يجوز أن نقول أن أنت مبتدا مؤخر وراغبون خبر مقدم يمتنع هذا لأسباب أخرى لا أصرح الآن إذن اشار الطلاب مبتدا الوصف ان يرفع اسما ظاهرا على مذهب البصريين الكوفيين او ضميرا منفصلا على مذهب البصري وهو الصحيح ومنه قوله الشاعر كذلك خليليا ما واف بعهدي انتما اذا لم تكونا لي علاما اقاطعه خليليا ما واف هذا اسم فاعل بعهدي انتما انتما ضمير منفصل مرفوع بماذا باسم الفاعل وافن باسم الفاعل وافن الى غير ذلك اذن الشرط الثالث هذا مضى معنا في الحقيقه مراجعه فقط الشرط الثالث هو الذي لم نتطرق اليه سنمر عليه بسرعه لانه ليس صعبا الشرط الثالث ان يتم الكلام به ما معنى ان يتم الكلام به يعني أن يتم بالمرفوع الكلام ما معنى هذا عندنا مبتدا وصف قائم واعتمد على استفهام الهمزه فقائم زيد ا زيد ان هذا مرفوع مرفوع لمبتدا الوصف وهذا المرفوع سد مسد الخبر اغنى عن الخبر كما قال المصنف ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على نفي او او استفهام يعني هذا مرفوع وصف هذا الوصف كما مضى يعني اسم فاعل او اسم مفعول او اسم منسوب او نحو هذا هذا اذا اعتمد على مبتدا اعتمد على استفهام ورفع فاعلا هذا الفاعل يسد مسد الخبر يعني الان نقول قائم مبتدا مرفوع هذا المبتدا يحتاج الى ماذا يحتاج الى خبر وكونه اسم فاعل يحتاج الى الى فاعل لانه يعمل عمل الفعل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل كاننا قلنا اقاما هذا وهذا متقاربا. الآن قائم إذا قلنا إنه يشابه قامة يحتاج إلى ماذا؟ الفعل ماذا يحتاج؟ إلى فاعل. وكونه مبتدا يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر. واضح الآن؟ الآن ما بعده هو مرفوع. الخبر يأتي مرفوع والفعل يأتي مرفوع. الآن أنا أقول إن هذا فاعل أو نقول انه خبر. قال المصنف ويغني عن الخبر. إذن يجوز أن يكون خبر لكن يغني عنه أنه فاعل فنقول زيد فاعل لقائم لأن قائم يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به فقائم يحتاج إلى فاعل نقول زيد فاعله كأنك قلت أقام زيد فزيد فاعل مرفوع بمن؟ بقائم ورفعه الظم ظهر على آخره وهو قد ما سد الخبر أغنانا عن الخبر لم نحتج إلى إلى الخبر واضح الان إذن هذا زيد هو مرفوع لقائم مرفوع لقائم وقائم هو ماذا؟ وصف يعني يعمل عمل الفعل يعمل عمل الفعل هو الوصف فهذا مرفوع وصف أرأيت؟ والوصف اعتمد على نفي أو استفهال هذا الشرط الأول الشرط الثاني رفع اسم ظاهر تحق الشرط الثاني أن يتم الكلام به يعني يمكننا أن نسكت أقائم زيد يحسن السكوت أو لا يحسن السكوت إذن أقائم زيد هذا مرفوع وصف وهذا الوصف اعتمد على أثناء أو استفهام ورفع اسم ظاهرا وتم الكلام به إذن فنقول الكلام صحيح وتم الكلام بالمرفوع قد قد قد قد لا يتم الكلام بالمرفوع وحينئذ لا نقول إن هذا مبتدا وصف مثل هذا الآن تابعوا معي هذا المثال هذا أمر وهذا تابعوا معي هذا المثال الآن أقا... أقائم أخواه أقائم أخواه زيد وتابع مع المثال الأول اقائم الزيدان مرفوع الآن الزيدان هنا ماذا نقول عنها فاعل مرفوع ورفع الألف وهو سد ما سد الخبر وقائم مبتدا لا مبتدا ووصف تذكر الوصف مبتدا وصف مرفوع ورفعه الظم ظاهر على اخره لأنك حينما تقول مبتدا وصف يعني أن ما بعده مرفوع له إما فاعل إما نائب فاعل وهذا المرفوع يغنيك عن الخبر يعني لا تحتاج الى خبر لا تبحث عن الخبر لأنك اذا قلت مبتدا فيدور فيدور بذهنك ماذا الخبر لكن حينما تقول مبتدا وصف ماذا يغنيك مرفوعه عن الخبر فتقول زيدان فاعل فاعل مرفوع رفعه الالف انه مثنى وقد سد مسد الخبر او غنى اغنانا عن عن الخبر الان مثال هذا هنا تم الكلام او لا أقائم للزيدان تم الكلام او لا تم يحصل السكوت لكن هنا قائم هذا وصف او لا وصف او لا وصف لانه اسم فاعل هذا وصف مرفوع ورفع الضمه ظاهر على اخره أخواه ها فاعل لمن كاننا قلنا ماذا اقام أخواه واضح قام أخواه اقام اخاه ماذا أخواه فاعل مرفوع ورفعه الالف لانه مثنى وهو مضاف والهاء مضاف اليه طيب الان اخوه هذا فاعل لقائم اذا مرفوع للوصف الوصف الان لم نقول بعد انه مبتدا لم نقول انه مبتدا واضح هنا هو وصف يعني يعمل عمل الفعل جميل والان هل يتم الكلام بهكذا ولا اقائم اخواه هل يتم الكلام ها لماذا نعم الضمير هذا هذا الضمير هو في الإشكال على من يعود الضمير أقائم أخواه تقول ماذا يحسن السكوت تقول من أخواه من هو هذا الذي تتحدث عنه فهنا لا يحسن السكوت لأن الضمير ليس له مرجع والضمير لابد أن يرجع على, على متقدم لو قلت لك اضربه هذا أم هذا أم هذا هذا لكن لو قلت لك زيدا اضربه الها تعود على على شيء سبق في ذهنك واضح هذه الهاء تعود على على شيء مذكور من قبل هذا المذكور أين هو؟ هو هنا زيد أخرى في اللفظ فقط وإلا فهو هنا محله هنا كأنني قلت لك زيد أقائم أخواه فزيد الموضع محلها مبتدا أحسنت مبتدا مرفوع رفع الضم على آخر أين خبره قائم إذا الآن قائم هل هو مبتدا وصف؟ ليس مبتدا وصف إنما هو ماذا؟ خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر لماذا؟ لأن الكلام هنا لم يتم ليس كهذا لو قلت لك أقائم الأخوان تم الكلام لكن لو قلت لك أقائم أخواه أنها تعود على من لا بد أن تعود على مرجع على, على شيء سبع في الرتبه أو في الذكر زيد مبتدا رتبته هنا اذن سبق الكلام عنه كان الكلام قد سبق عنه فنقول اقائم هذا قائم خبر مقدم مرفوع رفع ضمن الخير وابواء اخواه فاعل مرفوع رفعه هنا فاعل لمن قائم وانتهى الاشكال لكن هذا ليس مبتدا وصف هذا خبر اذن عندنا مبتدا وعندنا خبر لا اشكال لكن ليس عندنا مبتدا وصفه مرفوع سد مسد سد مسد الخبر اذن هذا عندنا لو عدنا الى الاصل نجد ان المبتدا قسمان المبتدا قسمان ها العامل الماضي في النحو الاروميه ما نقوله المبتدا قسمان ها مضمر و ظاهر او هكذا لا ادري هكذا مضمر و ظاهر انا زيد انا هكذا واول اسم الظاهر هكذا عندنا في النحو لكن المبتدا قسمان المبتدا قسمان، مبتدا له خبر زي ذو قائم، الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا واضح؟ ومبتدا له، ها مرفوع سدا مسد الخبر أو أغنانا عن الخبر. إذا المبتدا له، المبتدا قسمان هذا الآن في المستوى هذا نعرف هذا الم نعرف هذه المساله المبتدا قسمان مبتدا له خبر وهذا الخبر سيئتي كان معهم بعد قليل كذلك متى يحذف متى يذكر وانه يتعدد وانه يكون جمله ويكون شبه جمله قد مضى معنا خبر جمله شبه جمله والخبر مفرد خبر مفرد زيد قائم الخبر جمله زيد قام وزيد قام ابوه قائم جمله اسميه جملة فعليه وخبر شبه جمله زيد في البيت اه وزيد عندك واضح هذا كله مرة معنا والخبر هنا والمبتدا الذي له مرفوع سد ما سد الخبر أقائم زيد أقائم الزيدان أقائم الزيد فاعل سد ما سد الخبر أمضروب زيد أمضروب العمران ونحو هذا فاعل ونائب ونائب فاعل سد ما سد الخبر إذن بهذا هناك طبعا بعض المسائل تتعلق بمسايا الوصف لكن نرجيها إلى متن آخر ان شاء الله هذه يعني أهم المسائل باقت مسألة مهمة لكنها شيء ما يعني لم يذكرها المصنف فلا نذكرها وهي تطابق المبتدا الوصف مع مرضوعه أو عدم تطابقهما الآن قال ويتعدد نقرأ أين, أين متنك ليس عندك متن ليس عندك متن, عندك متن. ليس عندك متن ليس عندك متل ليس عندك متل. عندك متل ليس عندك متل ها سراج الدين عنده متل عندك متل عبد الرحمن اين متنا انا اتحدث مع الذين يواظبونه لا بد من المتل ولا بد من كتابه الشرح كله لا بد منه والا سيذهب جهدك هباء منثورا العلم قيد والكتابه العكس العلم والصيد والكتابه قيد لا بد أن تكتب وتراجع الا فلا تستفيد وهذه لغه هذه لغه القران اللغه التي شرفها الله عز وجل ويكفيك شرفا انك تتعلمها وانك تتحدث بها واضح والحديث في هذا الباب يعني يا الإنسان الانسان بهذه اللغه ويتعلمها ها قال وقد يتعدد الخبر نحن وهم العقول المضبوطه وقد يتعدد الخبر. الخبر الآن قد قد إذا دقت على المضارع تفيده كم من معنى ماذا معنى كم من معنى تفيده معنى التحقيق في الماضي في المضارع ماذا تفيد, والتكثير. و... تفيد التقليل والتكثير والتحقيق كذا تفيد تقليل قد ينجح الكسول وتوبي التكثير قد يصدق الصادق كيف كذب يصدق التكثير ها وتبي التحقيق مثل قد يعلم الله ما انتم عليه هل قلت التقليل لا يليق بالعازب ها توبي التكثير لا يليق بالعازب توبي التحقيق واضح وقد وردت في هذا التي انتحقت قد بالفعل مضارع في القران في ثمانية مواضع والعلماء حملوا الفعل المضارع قالوا هو بمعنى الفعل الماضي واضح قد يعلم او قد علم واضح او نقول ان قد تفيد ماذا تفيد التحقيق عفوا والله اعلم اذا يتعدد الخبر هل مراد المصنف رحمه الله ان هذا قليل او ان هذا كثير ابن مالك قال وقد وقد يجوز نحو فائزوا اول الرشد قد يجوز نحو فائزوا اول الرشد في مساله في مساله اعتباد مبتدا الوصف على النفي او أو الاستفهام قد يكون مراد المصنف هذا وقد يكون مراد المصنف ذلك على كل تعدد الخبر منهم من أجازه ومنهم من منعه أجازه قال المصنف ومثل نحو وهو آ وهو الغفور ال الودود زيد ذو ال المجيد والمجيدي المجيد ايه بلا ما جحس ثابت قراءته السبعيات في القراءات متوتره دون عرشي المجيدي المجيد صفه للعرش وقراءه الرفع المجيد ماذا صفه لي او نقول خبر عن عنه هو مفهوم هذه كلمه قراءه متواتره تاكدوا هذا ما معنى في تفسير سوره الملوك اذا وهو الغفور الودو اينه الودود ذل عرش واضح ذل العرش المجيد على قراءة الرفع واضح الان ما معنى تعدد الخبر ان هو هذا ضمير منفصل ضمير منفصل مبني على الفتح في محل في محل ماذا رفع ماذا prometedah, as هو هذا، this كما مضى coming from ونحن وهو وهي وهما وهم وهن and his差異 Elemat puppy my كلها تسمى we الرفع دائما في محل and his Please we all lay there on earth and we we even كلها تسمى all climb في محل. نصف. اذن هو ضمير منفصل مبني على فتح معنى رفع مبتدا الغفور خبر مرفوع و رفعه الضمه الظاهره على اخره هذا خبر أول واضح الودود خبر ثاني مرفوع و رفعه الضمه الظاهره على اخره مر... خبر عن هو واضح ذو العرش ذو ابراهيم آه. عبد الرحمن عبد الصامة اسم إشارة ذو نقول ذو باب أو نقول هذا باب نقول ذو رجل أو نقول هذا رجل الإشارة وهذا البلد الامين حسين ذو همم ارفع بهاو منصوبا بالالف ا وضرب بها امامنا اسماء اصف من ذاك ذو بصحبه ابان ذو تعني ماذا نعم ذو من الاسماء الخمسه ذو اس ها خبر مرفوع ورفعه والفعل واو وأنصبن بالالف وزربياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانه أبو أخ حم كذاك وهر النقص في هذا الأخير أحسن إذن هذه خمسة أبو أخ حم وذو وفو ذو مرفوع رفعه ال ورفع بواو رفعه ال الواو عفوا ذو خبر مرفوع ورفع الواو لانه من الاسماء وهو مضاف والعرش مضاف اليه مجرور وجره الكسره المجيد بالرفع نقول خبر مرفوع خبر هذا الثاني هذا الثالث خبر رابع مرفوع رفعه الضمه الظاهره على بالجر ماذا نقول صفه للعرش صفه للعرش ووصف العرش بانه مجيد واضح طيب الان هذا الذي قالوا بجواز سعد الخبر الذين منعوا ماذا قال قالوا هذا هو مبتدا وهذا خبر مرفوع الودود خبر لمبتدا محذوف تقديره وهو الودود وهو الودود ذو كذلك خبر لمبتدا محذوف تقديره وهو ذو العرش المجيد أو وهنا المجيد وهو ذو العرس وهناك ذلك وهو المجيد كان قا وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرس شين وهو المجيد. بفهم؟ المجيد هو الخبر والمبتدى أو المحدوف هو واضح نقول الغفور خبر هذا الودود خبر ما اللي تقديره هو محدوف جوازا دلنا عليه ما قبله ذو خبر اللي مبتدى تقديره هو والمجيد خبر محذوف خبر لمبتدا محذوف تقديره هو وهذا الحذف المبتدا جائز سنرى متى يكون الحذف جائزا ومتى يكون واجبا بعد حصة او حصة اذا واضح والصحيح نقول جوز تعدد الخبر لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك وعندنا قاعدة قاعده متى نقول هذه اخبار متعددة أو نقول هي اخبار لمبتدا اخر If جاز news عن كل خبر على news on تعدد الخبر لماذا فيجوز need نقول وهو الغفور news. Why? نقول وهو الودود say, and نقول وهو ذو العرش we need نقول وهو المجيد لكن the في بعض الكلام لا نقول تعدد الخبر مثال ذلك المثال الذي يضربه النحويون يقولون امم البرتقال حلو حامض حلو حامض لان برتقال ماذا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه حلو خبر واضح حامض خبر هل نقول هذا خبر اول وهذا خبر ثاني ها او نقول هذا خبر وهذا خبر لمبتدا محذوف الان قلت القاعده ماذا اذا جاز الاخبار عن كل خبر على حذف هذا صحيح فنقول خبر اول خبر ثاني اذا لم يجوز فنقول هذا خبر لهذا المبتدا وهذا خبر لمبتدا محذوف تقديره وهو هل يجوز نقول البرتقال حلو الآن الغرض من الكلام أن أخبرك أن البرتقال أن البرتقال فعمه بين الحلاوة والحموضة أو أنه حلو وأنه حامض ما الغرض من الكلام؟ بين الأمرين يعني ما هو حلو وما هو بحامض يعني هو بين بين بين الحلاوة وبين الحموضة بما إذن فكأن هذا كله خبر واحد وبتالي انا أقول تعادل الخبر واضح الان؟ لا نقول هذا خبر لهذا وهذا خبر لهذا. مفهوم؟ هذا خبر لهذا وهذا خبر للمذذوب وهو حامض هو حلم وهو حامض معا. مفهوم الان؟ واضح؟ مفهوم؟ طيب جميل اذا له؟ هي خبر. لا نقول هذا خبر نقول هذا خبر. هو في الحقيقه في المعنى في المعنى, في المعنى أن الخبر كل هذا لكن في الصنعة الاعرابيه نقول هذا خبر عن البرتقال وهذا خبر عن البرتقال لكن لا نقول هكذا خبر أول خبر نقول حلم خبر للبرتقال وحامض خبر لمبتدر ما وهو حامض فهم هو حامض فهم Yes. لا نقول the situation ها he حسين into the world? No, let's say he entered into the world. Yes. Yes. Yes, let's see. Hussain is a lawyer. مفهوم الآن؟ اجتمع الآن خبره أي المغاير له؟ ماذا ما المرض المغاير؟ ها ليس المرض في الحكم. مفهوم؟ حكمنا عليه بالحوض وحكمنا عليه بالاستهان حكمنا عليه بالحالم وحكمنا عليه بالحموضة هذا حل الآن؟ مفهوم؟ جاز الآن غرضي من الكلام هذا؟ البرتقال حلو الحامض ليس good عن واحد فقط It عنهما not the معنى واحد someone The وبالتالي about him is what he is about It is a meaning of one And in this case, we say to the truth The truth is that the ليس مرادنا من الكلام. مرادنا من الكلام أن البرتقال يجمع بين الحلاوة والحموضة. لأنه من الحمضيات. لا تلخيص عليه بس. لكن هذا الاتضاح الاتضاح المعنى واضح لا. هنا هل جمعنا وقلنا وهو حامض؟ لو قلنا البرتقال حلو وحامض؟ We didn't هذا خبر is وهذا خبر ثاني. فهم؟ لم نقل the second وهو الغفور لم يقل say it. The first example, and it is the fool. He didn't say it was the fool. He said it was the fool. But if he said it was the fool, then we don't really talk about this issue. No, we don't really talk تفصل هذا عن هذا ما هذه جمله وهذه جمله مفهوم لكن بما ان لا توجد واو كان هذا خبر ها عن هذا وهذا خبر عن هذا هل هو كل خبر عن حذاء او خبر واحد نقول هذا خبر واحد مفهوم طلب قال المصنف وقد يتقدم له في الدار زيد وقد يتقدم نحو وقد يتقدم نحو في الدار في الدار زيدن ايه وأين زيد واين زيد في السوق في الدار زيدون حزير قال المصنف رحمه وقد يتقدم واضح وقد يتقدم هل مراده قد تقليل او تكثير ها ها وقد يتقدم قد يكون تقليل قد يكون تكثير وإن مراد المصنف بيان الجواز بيان جواز أو مشروعية هذا الأمر أن الخبر أن هذا خلاف الاصل أن هذا خلاف خلاف الاصل الان نعرف مراد المصنف أنه يريد ان هذا خلاف الاصل الاصل أن يكون الخبر مفردا واحدا فقط لا متعددا ولكن قد يتعدد اذن هو خلاف الاصل وان الخبر الاصل فيه أن ان يتاخر ولكن قد قد يتقدم كما قال بميك والأصل في الاخبار أن أن تؤخر وجوز التقديم إذ, إذ لا ضرر إذن قال وقد يتقدم نحو من يتقدم حنف الفاعل هنا أو مستتر الفاعل فمراده من الخبر إذن عندنا مسألة عندنا مبتدا وعندنا خبر الأصل في الكلام أن يكون المبتدا هو الأول وأن يكون الخبر هو هو الثاني إذا المبتدا متقدم انتبه جيدا متقدم والخبر متاخر الآن حينما نتحدث عن مرتبة الخبر نقول الخبر مرتبته التاخر والمبتدا مرتبته مرتبته التقدم نقول المبتدا يتقدم والخبر يتاخر فهمنا الان هذا المصطلحات التي نتكلم بها لان المبتدا هو الأول والخبر هو الثاني مبتدا خبر تقدم ثم جاء بعده بعده الخبر هذا اصل الكلام اصل كلامي ان يتقدم المبتدا وأن يتاخر الخبر لما ان الخبر هو رباع المبتدى وكذا صحيح هذا هذا هذا واحد. ثانيا كما سبق في بدايه في بدايه درس ندرس الخبر قلت لكم ان الخبر كصفة للمبتدا زيد صادق اليس من صفه زيد الصدق صحيح أو لا؟ صحيح و المبتدا محكوم عليه والخبر حكم وهل إذا ذهبنا للمحكمة نعرف المتهم اولا ونسمع الحكم ثانيا او العكس الأصل أن يقبض على المتهم فيعرف واضح ويقبض عليه بعد ذلك يقاضى ويأخذ للقاضي ويسمعه القاضي بعد ذلك يحكم يحكم عليه إذن المحكوم متقدم على الحكم والموصوف متقدم على الصفة لأنك لا يمكن أن تصف لو قلت لك صف بيتا أو صف بيت آه انظر صف بيت إذا نبود أن تعرف البيت ثم بعد ذلك تأتي الصف إذا الموصوف ثم الصفة المبتدا ثم الخبر لأن الخبر يشبه الصفة والمبتدأ يشبه ماذا يشبه الموصوف فكان الأصل أن يكون المبتدا هو الأول وأن الخبر هو هو الثاني من فم الآن المسألة إذا لكن أحيانا يتقدم الخبر على المبتدا يكون الخبر هو الأول ثم يتم المبتدا وهذا التقدم ليس هكذا عبثا وإنما يعني حين نتحدث عن كلام العرب عموما سواء القرآن الكلام باللسان العربي سواء كان القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العرب الفصحاء لا يتقدم شيء إلا لبلاغة ونكتة ولطيفة فائدة واضحان حينما يقول زيد في الدار يختلف عن في الداري زيد. لو قلت لك زيد في الداري انظر آه زيد في الداري هذا عنده معنى بلاغي. لو قلت لك في الداري زيد يختلف عن هذا أول. هذا مو ابتداء وهذا خبر وهذا مو ابتداء هذا خبر يعني زيد دائما مو ابتداء وفي الداري هو هو خبر. لكن لو قلت لك زيد في الداري اديت معنى. ولو قلت لك في الدار زيد اديت معنى غير المعنى الاول وفي كلهم او في كلا المثالين معنى عام وهو كينونه زيد في الدار لكن هناك معان دقيقه اخرى ومعان جانبيه واضح تكون في كلا في كل تعبير ليست في التعبير الاول هذا التقدم الان نتكلم عن الجانب النحوي ليس الجانب ليس الجانب بلاغي هذا الجانب بلاغي ليس محله الان محله في علوم البلاغه اذن الاصل ان ياتي مثلكم الخبر لكن قد يتقدم الخبر ثم قال نحو في الدار زيد واين زيد في الدار زيد واين زيد المصنف رحمه الله ضرب مثالين ومثل لهما لحكمين في الدار زيد هذا تقدم جائز وهنا تقدم واجب وهذا جائز يعني احيانا يجب عليك ان تبدا بالخبر واحيانا يجوز لك ان تبدا بالمتدا او او بالخبر عندنا باب ما شاء الله ها اين ذهب but where the magnitude is from there some options after the sampling after the run had passed therefore so, this is the velocity and the عندنا تقدم ها زيد راح زيد في الدار وفي الدار زيد او مبتدا وخبر وخبر ومبتدا الان لاحظوا جيدا هو ماذا هما تغيران فقط تغيير فقط ممتدأ. هذا الاول هذا الاصل وهذا التغيير الاول وهو خبر ومبتدا يعني الخبر حينما يكون في محل المبتدا والمبتدا في محل الخبر هو حاله واحده فقط صحيح اما ان يكون مبتدا خبر اما ان يكون خبر مبتدا لكن احكام كم اه الاحكام كم كيف حكم هذا هذا جائز هذا زيد في الدار جائز يجوز الوجهان لكن لو قلت لك انظر رجل في الدار رجل في الدار رجل هذا لا يجوز ان تقول رجل في الدار عربيه لا يجوز ان تقول رجل في الدار بل يجب عليك ان تبدا بالخبر فتقول في الدار رجل اذا الان خبر هذا اين محله محله هنا لكن وجب ان يكون هنا هذا حكم واجب حكم واجب هنا حكم الجواز سيأتي إن شاء الله هنا الحكم الجواز وعند الحكم آخر وجوب هذه الحالة واجب أحيانا يجب أن نبدأ بالمبتدا لاحظ الآن هذا حكم وأحيانا يجب أن نبدأ بالخبر هذا كم؟ حكم ثاني وأحيانا يجوز الوجهان كم الحكم؟ ثلاث احكام مع ان التغير كم؟ تغيرا فقط اما هذا واما هذا مبتدا خبر او خبر مبتدا لكن الاحكام ثلاثه اما وجوب الحاله الاولى واجب مبتدا ثم الخبر واما وجوب الحاله الثانيه خبر مبتدا واما جواز جواز الاولى اجواز الثانيه جواز الوجهين واضح لنا اذا تقدم الخبر واضح له ثلاث احكام وجوب التقدم وجوب التاخر جواز الوجهين وجوب التقدم مثل هذه الحاله في الدار رجل يجب ان يتقدم الخبر هنا ووجوب التاخر يعني يجب ان نبدا بالمبتدا وهذه سياتي الكلام عنها لا ادري نتحدث يتحدث عن المصلحه لم يتحدث عن المصلحه ولهذا سنعطيه في هذا في هذه المساله ووجوب ماذا وجواز الوجه الان عرفنا الاحكام العامه الان ناتي الى التفصيل ماذا قال الشرح تفضل قال ذلك كقولك في الدار زيد واين زيد وقولهم على التمره مثلها زده وانما وجب لذلك تقديمه لانه اخر في المثال الاول يقتضي التماس الخمر بصفه فان طلب فان طلب النيره بالصفه اكثر به لتختص بطلب حديث فالتزم تقديم ودفع عندها الوهم. وفي والثاني اخراج اخراج مال صدر كذلك وهو الاستفهام على صدريته وفي والثالث عوده عوده الضمير على متأخر على المتكلم الافضل نعم شكرا لم يتحدث عن هذا المسألة مصنف لم يتحدث على وجوب تقدم المبتدا حتى في شاحنظر ما تكلمش عنها حسب ما سمعت إذن نبدأ بجواز الوجهين ثم نأتي إلى وربما لا نتحدث عن المسألة الثالثة الحكم الثالث ربما لا نتحدث عنه نرجيه إلى إلى متى إلى الالفيه ثم قال فمنحه حين يستوي جسان عرفا ونقل العادي بين. فيأتي إن شاء الله إذا كان في الاعمار بقيه قد يتقدم نحو زيد في الدار واين زيد إذن الأول جواز الوجهين جواز التقدم نبقى مع كلام مصرم جواز التقدم نقول يجوز التقدم هذا الحكم يقول نجوز التقدم ها اذا لم يمنع منه مانع هذا حكم عام يجوز تقدم الخبر على المتدى إذا لم يمنع منه مانع المانع وجوب وجوب التقدم المانع وجوب وجوب التقدم مثل ذلك زيد في الدار مصنف مثل به زيد في الدار وفي الدار هكذا زيد نقول زيد المبتدى مرفوع رفع ضم على آخر في حرف جار الدار يسمى زر في وجره كسر على آخر والجار والمجرور والمجلوم متعلقان بخبر محذوف جهو تقدير كائن أو استقر واضح وهنا كذلك هذا خبر وهذا هذا خبر مقدم جوازا وهذا leak. مؤخر ها جوازا happen تقدم this is a郡? Can the asylum happen? A mundial terceiro appeared. Once you balloon a tube, it may be transferred from a cell. Once you balloon a fan with the money, then you balloon الان الحكم الثالث وجوب وجوب التقدم يتقدم الخبر على الخبر على المبتدا وجوبا لاحظوا هذه كلمة لها أهميتها لها معناها وجوبا في الحالات الآتية كم من حالة ذكر مصنف في الصالح كم ذكر من حالة الحالة الأولى إذا كان المبتدا نكره لا مسوغ لها الا تقدم الخبر وهو ظرف او جار و مجرور عرفنا الان حكم هذا اذا كان المبتداء ماذا ناكره رجل هذا ممكن ركين لا مسوغه لها درست مسوغات ابتداء ما ماذا تفعل في القطر قبل الص... قبل الصيام مسوغات ابتداء بالناكره قلنا اما ان يكون موصوفا المبتدا اذا كان نكره لا يجوز ابتداء به الا اذا كان موصوفا او مسبوقا بنفي او استفهام او نحو هذا يعني اما ان يكون مخصوصا او عاما ما ما ضمت نرضني ها تذكر ما حضرتوش لان هذا الدرس لم يحضره الا ثلاثه أو أربعة آه قبل رمضان وين اسف هو مسجل لمن اراد ان يراجعه محمد وجد الدروس وجدتها اذا الان عندنا رجل هذه رجل لا يجوز في تابيها الاخره لان المبتدا لا بد ان يكون معرفه الاصل في ان يكون معرفه لماذا المبتدا محكوم عليه محكوم عليه وهل الحكم يكون على مجهول او معروف لا بد ان يكون معروفا اليس كذلك لو ذهبت المحكمه تريد أن تستفيد خبرا تسمع خبر يقول حاكمت المحكمة على مجهول بمئة سنة سجن ماذا تستفيد أنت آه هل الآن أهل مثلا اهل الميت الذين قتل ابنه مثلا ورودين يعرفوا الحكم يذهب يقول المقاضي حاكمت المحكمة على القاتل وهو علامه استفهام مجهول بالإعدام هل يشفي هذا غني لهم لا يشفي غني يبقى تبقى الحسرة وتبقى الحزن مقارن، واضح الآن؟ لأن المحكوم عليه غير معروف. ولو لو قلت أنت تأتي النساء تقول له فلان، آه نكلا، فلان طويل وعريض وغني وكذا وكذا، آه أخبرته بعده أخبار عنه. هل استفاد شيئا؟ ها لم يستفد شيئا. واضح لكن لو قلت له زيد مريض زيد المعروف واضح اسم معرفه او علي جاء من من السفر او امي ستسافر أو نحو هذا واضح او ستطبخ لنا اين هذا لا تستفيد شيء هم اذن لا بد من التعريف المبتدئ لكن يجوز احيانا النكره يجوز أحيانا ان بها اذا وصفت رجل طويل يعني خففنا من من الجهل فيه يعني عندنا رجال قصار وجاء طوال واضح يتصف الطول يتصفوا بالقصر اذا خففت وصفته وخففت عنه الجهل او النكارة فاضح فيفيد نوعا واذا اخبرت به قبل ان قبل يجوز كذلك تقول في الدار رجل على كذلك لأنك المتكلم السامع وهذا يكون في لحظات قليله جدا من زمن قليل في الدار رجل لكن بما ان قلت له في الدار حصرت ذهنه الان وفكره في ماذا في شيء واضح الان فهذا الحصر المكاني الذي اخبرته به اولا ماذا افاده ماذا بما اجازك ان تقول رجل هنا في الدار رجل لكن لو بدات قلت له رجل ولا جن غير معروف فيذهب ذهنه الى جميع الجالعات ويتشتت وهذا الان وبالتالي هنا الاخبار لا يصح لكن لو بدا في الدار اولا ماذا جمعت ذهنه واخبرته ويستفيد من هذا الكلام ان في هذه الدار يوجد يوجد رجل فلا يجوز عربيه ان تقول رجل في الدار إلا الا حالة ضيقه جدا نفو الان من شروط تقدم الخبر او من الحالات التي يجب ان يتقدم فيها الخبر ان يكون المبتدا نكره ليس له موصوف يعني ليس موصوفا وليس مسبوقا بنفي او استفهام او شيء لكن لو قلت رجل صالح في الدار في الدار رجل صالح هي جملة تقول رجل صالح في الدار ويجوز أن تقول في الدار رجل صالح لماذا؟ لأن رجل لم تصل نكرة محظى قللنا من نكارتها بهذا الوصف صالح راضح. لكن لو بقيت هكذا رجل فلا بد أن نبدأ بالخبر فنقول في الدار رجل زيد هنا شرط ذلك قال لا مسوغ لها يعني لهذه النكرة إلا أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف يعني بد أن يكون الخبر ظرف عندك او جار ومجرور في الدار عندك رجل عندنا رجل عنده رجل واضح الان في الدار رجل في البيت رجل في المسجد رجل مفهوم اذن لا بد ان يكون خبر ظرفا او جار ومجرورا ولا بد ان يكون المتدرب نكره لا مسوغ لها واضح فهنا يجب ان نبدا بالخبر ان يتقدم الخبر ومنه قوله تعالى هم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ها وعلى ابصارهم غشاوة يكفي هذا المحل وعلى ابصارهم غشاوة هذا خبر ختم الله على قلوبهم ها وعلى سمعهم ثم انا جمله أخرى وعلى ابصارهم غشاوة فهم لان هذا على ابصارهم ليس متعلقه بختمه لأن قال وختم الله على قلوبهم وَعَلَى سمعهم وَعَلَى ابصارهم طيب غشاوة لو كانت تبع قلنا غشاوة فهم وبالتالي هذه مبتدا غشاوة وهي نكره ولا بد أن يتقدم عليه الخبر والخبر أنجار مزروق. نقول على أبصارهم طبعاً من ذب التسين نقول خبر متقدم موجوباً واضح خبر متقدم موجوباً وغشاوة الممتدة متأخر موجوباً. ما المسوغ؟ ما لا ما ما ش لماذا تقدم خبر وجبة هنا؟ ناه وهو ضرب الآن هو ضرب أو جار مزروق هو جار مزروق هنا؟ لماذا؟ لأن غشاوة نكرة ليس لها مسوغ ليش موصوفة؟ ناضح؟ فيجب أن يتقدم الخبر هنا لو قيلت لماذا تقدم الخبر موجوما في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة؟ تقول لأن المبتدا وهو غشاوة جاء نكرة محبطا ولا مسوغ له إلا أن يتقدم عليه الخبر وخبر هو الآن جار جار ومجرور من فهم. طيب هنا في هذه الحالة لابد أن يكون جارم جوبا حتى يتقدم جوبا على المبتدا النكرة على المبتدا النكره واضح إذن هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يكون الخبر من أسماء الصدار أن يكون الخبر It's مبتدا. لو كانت word. نقول هي was لنختم. ختم عليه say it's به. لكن to مبتدا. He's a person who wrote a song, he would agree with it. But it's a very clear word. It's a very clear هو To هو يتصدر الكلام. name يعني يتصدر الكلام فالخبر يكون هو هو الاول اسماء صدره ما هي اسماء الاستفهام كلها اسماء الصدار زيد اسماء الاستفهام ليست حرف الاستفهام الهمزه حرف الاستفهام هم لا أسماء الاشاره جاء هذا الرجل هو لا تقول جاء اين لك اذا قلت جاء هذا هذا ليس من اسماء اشار من اسماء الصدار اسماء استلمنا اسماء صدره اسماء الشرط اسماء صدر من اسماء صدر زيد ها ها الضما ليس من اسماء صدر هم من انا من انت هل بدانا بك اذا اسماء اذا مثل بها قال اين زيد اين زيد اين زيد هم اين زيد اين حرف استفهام ام اسم استفهام اسم استفهام منصوب او مبني مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم ها وجوبا نعم because he is from the name of the Sada. When we say Zaydun where? This is a mistake. We start by the name of the Sada. Where is Zaydun? We say Zaydun is a very common and a strong and strong. I في الدار واضح هم زيد تقابل زيد واضح زيد تقابل زيد سؤال جواب في الدار ماذا تقابل أين أنا لا اعرف أعرف أين زيد أجيب ثم أعرف واضح زيد في الدار زيد مبتدى مرفوع رفع الظمار في الدار خبر واضح وانتهى الآن زيد هنا مبتدا اذا فهي هنا مبتدا أنظر في مرتبة يقول مبتدا مؤخر في الدار هنا خبر وهنا ماذا تقابل تقابل أين فأقول أين في المحارف خبر مقدم واضح الآن والله أعلم الله نواصل